أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي حزين على زلاته قلقها كئين أنا العبد الذي جسد الظنوب وصدت جهل عني اين يتوب انا العبد الذي اضحى حزينا على سالتي ظلقان كثيري